فضاًا سَلَقَ الأسكُ الف فَقُثُ المُشكينَحيف وجدَهُ وَقُضُوهم وَحُهُم وَقضُ لَهُ كل مَصَد فَ كل مَْصَد انصرو واقاموا الصلاه واتموا الزكاه فخلوا سبيله انصرو واقاموا الصلاه واتموا الزكاه فخلوا سبيله ان الله غفور رحيم